عن أبي سعيد رفعه قال إذا أصبح بن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت يعوججنا